بشير الشتاء فرح اصغر حان والقلب من خشوعات قد دمنا لهنيه باغن فرح في الشمول الخير عسى ربي يبلغنا الشوارق سَدينا لنا يا باكنا بدايات الشهر رحمة مولور النور بدايات مغفرة من معصيات وذنوب غني قصد تقب ويل الفقير دو تباشين تباشين الشهر تباشين الشهر أرحى وصله وصل أرحى من خشوعات سجديننا بهني ما ضنا أرحى بشهر الفين عسى ربي بلغنا شهر كل عام عسى ربي بلغنا شهر كل عام شهر فيه الهدى انزل بخير اكتاب بدال الباب تفتح جنتها ابواب غفور رحمته سبحانه سبحانه يا بخت اللي غسل ذنبه أولى الله تعالى يا بخت اللي غسل ذنبه أولى الله تعالى تباشي تباشي تباشي تباشي, تباشي, تباشي أرحى واصدر Semenkhasuah, sajadahna, melani bawana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. فرحة وصل أرحام وقلب من خشوع ساجد ما نام نهني بعضنا فرحة بشهر الخير عسى ربي بلغنا الشهر كل عام عسى ربي